أين نحن؟ أخذ نوع المطلق مطلق أخذ أم لا؟ أسأل أريد أن أسأل هل يوم هذا يوم السؤال؟ هما أكثر القائلين اللهم حوالينا لا علينا قم يا أبا حمزة قم سترجع إلى غينيا هم من غينيا هكذا كيف سترجع لهم لابد أن تكون طالب علم قوي صح الآن سيظهر هل أنت طالب علم قوي أو لا ما هو المصدر؟ انظر يا مصطفى انظر جيدا يا مصطفى وعبد المجيد كذلك انظر جيدا الله يحفظكم هو الاسم المنصوب صح إلى الآن نصف طالب علم قوي نصف الذي يجيء ثالثا في تصريف فعل ما شاء الله هدية لأهل غينيا بك مثل ضربة يضرب ضربا جلوسا الله يعطوه رسالة يستحق رسالة رسالة من الحجم الكبير أحسن أخوكم أبو حمزة قد راجع الدارس طيب المفعول المطلق قم هل يكون مرفوعاً لا يكون مرفوعاً وإنما يكون منصوباً وهل المصدر أن يأتي مرفوعاً إن كان خبراً مثيل وأنت أيضاً فهمك فهم دقيق أين هو المصدر وفهمك الأولى ما هي مصدر ليست مصدر إجيز كيف ليست مصدر مصدر أيضاً طيب أحسن المفعول المطلق يا عبد المجيد أم عنت النظر وأنعمت النظر أظنك نظر طيب ولا ما نظر ها قم يا عبد المجيد قل بعض الناس حتى ينظر يخطئ وأرجو ألا تكون منهم المفعول المطلق ثلاثة أنواع خطأ ثلاثة أنواع خطأ واضح أنك نظر طيب توافقون عبد المجيد أم تخالفونه كلكم بإجماع وكأن الإخوة يستحسنون هذا وأشعر بسرور عندهم لأنه أنكر صح. إلى أين تريدون إلى أين إن شاء الله لم يحضر إيش السابق فلتحضروا اللاحق لا كثير الله يحفظكم أيهاك نعم لفظي ومعنى قم يا عبد المجيد قم مصطفى قم يا مصطفى أنا خلاص المفعول المطلق ثلاثة أنواع أو نوعان لفظ ومعنى المجاورة لها أثر انظر إلى الرافع ايديا انظر وأكثرهم قد نظر من الذي ما نظر ما شاء الله كثير الذين ما نظر وجزاهم الله خيرا قوم الذي وراء السارية السريح يا مصطفى ربما نفس الصفحة نظرتم فيها كلاكما لما أنت مؤكدا لعامله هذا؟ او او مؤكدا لنوعه مبينا لنوعه مؤكدا لعامله مبينا لنوعه مبينا لعدده صحيح اذا هي ثلاثة أنواع لا تجلس المؤكد لعامله انت تفضل مثل حفظت الدرس حفظا صحيح تفضل استري المبين نوع العامل وهن نقوم فهمت هنا لما ما فهمت الدرس لو فهمت الدرس أجبت ألم أقل لكم إن بعضكم لا يراجع وإن كان أخونا مهند هو ممن يعتني لكن لكل جواد كابوا لك كبوا بس تفضل استريح قم لباسك اليوم لباس مشايخ الحق أنه لباس مشايخ كلمت من؟ أستاذ. كلمت الأستاذة تكلم المؤدب؟ طيب صحيح وأحببت أستاذي حب؟ آه؟ والد الاب. والده الأبا على أي لغة؟ كيف حب الوالده الأبا؟ أعيد المثال، أحببت أستاذي تكليم الموادي، <تكليم> أحببت أستاذي تكليم المؤدّي، ويا هليك كان ينبغي أن لبس اليوم تأثير أكثر. عباس جزاك الله خير لا يضر وإن لم تجب نسي نعم صحي تفضل السريح نعم الأولى أجاب فيها وهكذا لكن المثال الثاني لم يحضره وأتى بالشيء العجاب نعم أين هو قم يا أيها الجالس على الكرسي قم ما رأيك في طالب العلم الذي يأخذ بعض الدروس في دورة ثم ينتقل إلى دورة ثانية وثالثة ولما ينتهي من هذه الدورات مشتت أو ليس بمشتت مشتت هذا موجود يا إخو الشتات من أكثر ما يضر طالب العلم ربما تكون يكون عنده الشتات في المنهجية أصلا ما عنده منهجية الطالب علم يبدأ بالمختصرات ثم بالمتوسطات ثم بالمطولات وقد يكون شتاته أنه ذواق ما معنى ذواق قالوا هناك دورة في سبها، بسم الله ثاني يوم من الصباح قالوا في دورة في ظليط بسم الله ثاني يوم من الصباح قالوا جاء فنان من بندة كذا بسم الله وهكذا، فتجده بعد فترة لم يثبت هناك ولم يثبت هنا. أنا لا أنصح بهذا. أنصح من ثبت أكمل نبت. هذا الذي ننصح به. رحت إلى مصراة تدرس هناك، وشعرت أنك استفدت ابقى هنا. مشيت إلى الجنوب وهناك دورة وشعرت أنك تستفيد اجلس هناك أما هنا وهناك وهكذا سافر رجع سافر رجع سافر رجع على أنني أيضا أكره أن الطالب يتخذ هذا المكان مقيلا له أنا لا أحب هذا يأتي هنا خمس أيام أسبوع عشر أيام ثم يمشي ويغيب أسبوع عشر أيام ثم يرجع وأسبوع عشر أيام ثم يمشي هذا ليس مقيلا وليس هو مكانا لمحط الرحال لما تجلس طالب عم حياك الله وبياك أخ عزيز علينا هكذا يا إخوة أما أنك تأخذ هذا المكان تجلس فيه أيام ثم تمشي ثم ترجع ثم تمشي ثم ترجع لا ما هذا صحيح نحن نريد طالب علم ولو يخرج منكم خمسة طلاب علم خير كثير صحيح لكن طلاب علم بحق لا نعول على الكثرة أو القلة طلاب علم حرسون على طلب العلم جادون في طلبه هذه نعمة كبيرة جدا فلا تشتت نفسك أيها الطالب لا تشتت نفسك الشيخ أو المعلم الذي شعرت أنك تستفيد منه واستحسنت علمه وشرحه وإيصاله للفائدة اجلس عنده. كائنا من كان من الشيوخ الثلاثين أو من طلاب العلم السلفيين. عرفتم؟ يعطيك علما ويعطيك تربية هذه نعمة ليس بالضرورة أن يكون أبو فلان ولا أبو علام المهم طالب مستفيد بما يستطيع إعطاءه لإخوانه يعرف أشياخ السنة وعلماء السنة هذه نعمة كبيرة لكن تنتقل من مكان إلى آخر ومن دورة إلى أخرى ويختلف الحال تماماً إذا جاء إلى بلادنا هذه عالم من العلماء إذا جاء عالم من العلماء فإننا كلنا سنمشي إليه أنا نفسي ما سأدرس إذا حل بهذه الديار عالم سنة أنا نفسي ما سأدرس سأمشي أجلس عند هذا العالم فهمتم شيئاً؟ فهمتم أو لا؟ هذا الذي أنصح به أما إذا اخترت أنت أن تمشيها هنا وها هنا فلك ما شئت يا معنو هكذا هيا هيا هل سألناك أم لا سألناك ها؟ سألناه على التشتت ليش هو مشتت ها ليس مشتتاً جزاه الله خير. طيب يا أخان على ماذا سألناك في الدرس؟ آه؟ أيوة مثال إيش؟ المبيّل العدد؟ انتهينا منه ولا لا؟ آه مثال الدرس أحببت أستاذي. نعم. حب الولد حرك حرك لا تسكن أنت في ناحه الآن حب إيش الولد الولد أو الولد أو الولد ها بكسرد حب حب الولدى أبا أحسنت الثالث المبين للعدد الذي ورائك يا مصطفى واحد منكم الاثنين ها ماذا قال الدرس الأول هذا أول درس إياكم والله طيب قوم ضربت من؟ ما هو النوع الثالث؟ المبين العدد مثاله ضربته ضربته ضربتين أين المفعول المطلق؟ ضربتين صحيح طيب طيب المصدر الذي ينصب على أنه مفعول به قلنا ينقسم إلى كم أنت قم إلى قسمين ما هما لفظ ومعنوي ما ضابط اللفظ أن أن يوافق فعل الناصب في لفظه وحروفه اجلس خطأ إجابتك خطأ قم فضل السريع المصدر وافق فعله عامله في لفظه ومعنى صحيح مثاله قتله قتلا طيب صحيح والثاني المعنى ضابطه في المعنى دون اللفظ والمراد اللفظ الحروف مثاله فرحت جذلا طيب صحيح نأخذ درسا ها؟ إن شاء الله طيب قال المهلف رحمه الله تعالى ظرف الزمان وظرف المكان الظروف هي أسماء أو أفعال أو حروف أسماء الضمائر أسماء أو أفعال أو حروف الضمائر حروف من قايل الحروف قوم الضمائر الحروف ليس كل الضمائر متصيحة الضمائر حروف أو أسماء أسماء إذن لماذا تقول حروف اجلس والحروف ما هي حروف قم حروف مباني وحروف معاني طيب هذه الحروف لها محل من الإعراب السؤال كبير احتاج تأمل نصفها الحروف لها محل من الإعراب أو لا لا محل لا من إعراض صحيح طيب قال باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في يعني معناها يكون بمعنى في نحو اليوم لما تقول صمت يوم الاثنين يعني في يوم الاثنين والليلة اليوم الآن ظرف زمان منصوب على أكمل الظرفية والليلة ظرف زمان منصوب على الظرفية وغدوة حنا بله بلهجاتنا يقولوا غضوة طا غضوة بالضاد هي غضوة وماذا تقولون في تونس أنتم غضوة أيضا آه عشية ما عندكم غضوة تقولون طيب أنا ما فهمنا تونس الظاهر إن عدة روايات نه غدوة بالدار، في الله يحفظ. اليوم والليلة وغدوة غدوة في أول النهار كذا والرواح في آخره. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. طيب وبوكرة اللهم بارك لأمتي فيه. بكورها وسحرا كذلك أيضا ساعة الفجر ومنه قول الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون وغدا اليوم الذي بعد اليوم الذي أنت فيه وأمس سيذكرها مساء طيب وغدا وعتمة ما هي العتمة العشاء والمراد بها آخر الليل عتمة أيضا ضرف منصوب على الضرفي إيش هذا وصباحا ضع القلم يدي ضع القلم ركز معي وصباحا ومساءا كل هذه ظروف منصوبة على الظرفية وآبادا كذلك أيضا إذا كان الأمر على التأبيد يعني على طول الوقت وأمدا الأمد مدة تقصر أو تطول وحينا وهو مدة من الوقت أيضا منصوبة على الظرفية وما أشبه ذلك كل هذا يعتبر ظروف زمان تقديرها فيه وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء والمراد به في عرف النحاس المفعول فيه إذن عندنا مجموعة من المفاعيل هكذا أو المفعولات مفعول به مفعول مطلق سيأتي معنا مفعول لأجله مفعول معه مفعول فيه إذا المفعول فيه هذا هو الظروف هذا هو الظروف المفعول فيه وهو نوعان الأول ظرف الزمان وظرف المكان أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم إذن ظروف أسماء انتبه عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه بملاحظة معنى فيه يعني هذا الاسم المنصوب يدل على إيش منصوب بلفظه وهو يدل على المعنى الذي يقدر بفي الدالة على الظرفية وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين ما تقديره صمت في يوم الاثنين يعني كان صيامك في يوم الاثنين فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت وهذا العام وهذا العام الاثنين دال على معنى وهو الصيام والكلام على ملاحظة معنى فيه أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور متى كان صيامك ولذلك لما يقال لك متى صمت تقول صمت يوم الاثنين أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور في خلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان فإن معنى ذلك أنه يخاف نفسه يوم الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. يعني المثال الأول فيه ما يدل على في الضرفة بمعنى الصيام حصل في اليوم. بخلاف المثال الثاني أنه خاف نفسه اليوم وليس شيئا في هذا. اليوم لما قال يخاف الكسول يوم الامتحال ليس فيه معنى في الضرفية لأنه ليس المراد اليوم في فترة ما أو في وقت ما إنما خاف اليوم كله فإن مع ذلك أنه نخاف نفس يوم الامتحال وليس معناه أن يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم بخلاف صمت يوم الاثنين فهو يريد المعنى الذي هو في نفس اليوم وهو الصيام وهو الصيام طيب قال وَاعْلَمْ أن اسم الزمان ينقسم ينقسم إلى قسمين ما عربنا الأول لسهولته صمت يوم الاثنين وكذلك يخاف الكسول يوم الامتحان قال واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين الأول المختص والثاني المبهم أما المختص وما دل على مقدار معين محدود محدود من الزمان والمبهم ما دل على مقدار غير معين ولا محدود يعني عندنا زمان مختص مقيد محدد منضبط له أول وله آخر وعندنا زمان مبهم ليس له مقدار معين يتفقان في أن كليهما مدة من الزمن يتفقان في أنك كليهما المختص والمبهى مدة من الزمن قال ومثال المختص الشهر الشهر مقداره معين الجواب معين الشهر إما تسعة وعشرون أو ثلاثون يوما والسنة مدتها محدودة كم يا حمزة ثلاثمائة و ستون يوماً ثلاثمائة و ستون يا أخو الشمسية القمرية خمسة و ستون القمرية كم؟ ثلاثمائة خمسة و طيب من اختلاف بين القمرية والشمسية اجلس لذلك الله خيره اليوم اليوم قم يا أخانا اليوم كم يوم السنة قلنا 360 على اختلاف القمرية والشمسية اليوم كم يوم مطلوع الشمس إلى غروبها قم اليوم كم يوم 24 ساعة طيب جزاك الله العام قم يا ربا حمزة قم العام يعتبر من الزمن المختص العام 12 شهر صح الاسبوع قم سبع أيام هذا عندكم ها؟ لا تعلم أخوكم لا يعلم الأسبوع كم مضطرب نجلس الأسبوع سبع أيام يا خام هكذا طيب ومثال المبهم اللحظة اللحظة الآن ظرف زمان مقدار من الزمن لكن محدود الجواب ليس بمحدود بعضهم يقول لك لحظة سآتي ويبقى نصف ساعة موجود موجود وإن كان لحظة سآتي عرفا ربما يقارب الناس أمرها صح؟ لو قال لحظة سآتي وتأخر عليك خمس دقائق ما تنكر عليه صح؟ لكن لو قال لك لحظة وغاب نصف ساعة تنكر عليه تقول لحظة إيش نصف ساعة وأنا أنتظر من التدليس والوقت أيضاً من الزمن المبهم ليس من المختص الوقت هنا غير محدد قد يطول وقد يقصر الزمن كذلك غير محدد الحين كذلك غير محدد إذا نفهم من هذا أن ظرف الزمان على قسمين مبهم ومختص المختص ما دل على مقدار معين محدود والمبهم ما لا يدل على مقدار معين محدود أو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود قال وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه لماذا قال يجوز ولم يقل يجب لأنه قد يكون مفعول به وقد لا يكون مفعول به مثلا تقول مثلا تقول اليوم أفضل أيام السماء اليوم اشتعوا لبناء موثلة رأيت إذاً ليس وجوباً أن ينصب على أنه ظرف زمان فيجوز نصبه على أنه ظرف زمان ويجوز رفعه على أنه مبتدا. طيب إذاً انتصابه على أنه مفعول به من باب الوجوب أم من باب الجواز أجيبه نعم نعم كيف نعم أيها عالم باب الجواز أي كلمة مثلا تقول الشهر الشهر ثلاثون يوما ما يعراب الشهر أجل مبتل بقى لو قلت مثلا صمت شهرا ما يعراب شهرا مفعولا به إجلس مفعولا فيه منصوب على الظرفية هكذا أيوا يجوز زواج وقد يكون مفعولا به بحسب التقدير كأن مشعر كلام عبد الحبيد محيد الدين أنه لا ينصب على يخاف الكسول يوم الامتحان أننا نعرب يوم إيش مفعولا به هو يريد هكذا صحيح أنه يجوز أن يعرف كذلك مفعولا فيه عرفتم إذن هذه الظروف التي بين يديك الآن سواء المحدد منها المختص منها أو المبهم نصبها على الظرفية من باب الوجوب أو الجواز الجواز بحسب الجملة الآن كل واحدة منها تستطيع أنك تجعلها في مرفوعة على أنها مبتدا. وكذلك تجرها أيضا مثلا تقول صمت يوما من شهر رمضان يصح, يصح يصح يصح فإذا نصبها على أنها ظرف زمان من باب الجوال فيجوز رفعها ويجوز جرها هكذا قال وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان اثنين عشر لفظاً الأول اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الفجر الصادق هكذا لأن الفجر الكاذب كذنب سرحان كما جاء في الحديث وتقدم معنا في درس عمدت الأحكام صفة الفجر الصادق ينتشر عرضا صحيح ينتج زهة الغرب أنا ما سمعت بهذا الكلام ينتشر عرضا ويزداد إنارة وضوءا والكاذب رسطولا وتعقبه ظلما وتعقبه ظلما صحيح طيب تقول شرق الغرب. طيب تقول صمت اليوم؟ صمت اليوم؟ أو صمت يوم الخميس؟ صمت اليوم من يعلبه؟ فيكم أحد صام اليوم؟ قم يا مجد قوم صمت اليوم؟ صمت فعل وفاعل خلاص الجماعة ما عد في الماضي طيب فعل وفاعل ها؟ اليوم ضرف زمان منصوب على الظرفية أحسن صحيح صمت يوم الخميس مثلها أو صمت يوما طويلا من يعرف صمت يوما طويلا أين هو قم أنت الذي من يفر عزابي ها؟ طيب أعرف صمت يوما طويلا صمت في يوما طاعل جديد، أنت لا، آه، النحو ماله؟ لا بأس ما، أنت جديد، لكن مرة قبلناك لها فترة، قبل أسبوع. طيب ركزي يا خاله طيب، أنت مع ميلاد تراجع أي ميلاد؟ يراجع معك هذا أخونا، ما يصلح. تقرأ في نية طيب وتأتي فيه. متى درسك يا ميلاد من عشر صباحا تنظر من يراجع لك طيب انظر من إخوانك من يراجع لك وجزاك الله خيرا فضل السريع. عندما من أنت الذي وراءكم ظارن بك نعاسا وكسلا نعم لابني على الغم لازمي على صح, صح. الوصفه تتبع المنصور منصوب علامة علامه نصبه الفتحه على اخره أحسنت يا اخي طيب قال والثاني الليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إذا عرفت اليوم اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الليلة نعم نعم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر والليلة تسبق اليوم هكذا عند العامة الآن في عرفهم حتى ما بعد المغرب مثل مغرب الخميس يسمونه يوم الخميس والحق أنها ليلة الجمعة طيب تقول اعتكفت الليلة البارحة عندما اعتكفت الليلة البارحة قم أنت أهل لذلك تكف تكفت فعل وفعل خلاص نمشي على هذا الآن صرت متقدمين فعل وفعل الليلة مفعول به ركز أكذت أنت قذ مفعولا به هذا خطأ مفعولا فيه صح منصوب على الظرف صواب هذا ليلة ألب وصف وصف للليلة لا ما هو وصف للليلة ممكن أن تقول اتكفت البارحة. صح إذن هو بدل أو عطف بيان لأنني أستطيع أن أقول أعتكفت البارحة معي طيب منصوب على إيش البدل يتبع المبدل منه في إعراض منصوبة على منصب الفتح الظاهر الأخير صحيح أو اعتكفت ليلة تفضل السريع أو اعتكفت ليلة الجمعة كل هذا هذه هذي قريب شكلها ايش فيه ها أرز قال والثالث غدوة وهو الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس يعني أول النهار. تقول زارني صديقي غدوة الأحد أين هو؟ كيف؟ صاحي موجود. ساد النحو هنا أستاذ الذي فيني الأوطار أين هو؟ محمد من؟ الشامان؟ شماكة؟ هذا ليبي؟ أين هو قوم؟ مختبئ؟ مريض لا بأستهور إن شاء الله نصلى الله عافية طيب؟ زارني صديقي غدوة الأحد أين هو الذي زاره صديقه عند هذه الجهة أظن بكم نعاسا أنتم معنا أريد آخر ممن يتكي على الجدار السؤال عند المتكئين على الجدار ما في أحد عنده جواب من المتكئين على الجدار قُم الظاهر أن الجدار يجلب نعاساً زار في الماضي مبنى الفتح لا محل له من الإعراب والنون للوقاية والياء. طبيب المتصل مبني على السكون في محل نصر مفعولاً به صديقي فاعل مرفوع علامة رفعي الضم المقدر على ما قبل ياء المتكلف وليا صديق المضاف وليا مضاف إليه غدوة عندك الحلال ما عندك مفعول به مفعولا فيه منصوب على الظرفية قدوة مضاف ولاح المضاف إليه مجرور أحسنت أو زارني قدوة الرابع بكرة وهو أول النهار تقول أزورك بكرة السبت. وهي موجودة أيضا في كلام عامة الناس نزورك بكرة هكذا أمر عليك بكرة أي وفي العادة بمعنى غد عند المسنين مصريين قم أقرب أزورك بكرة الثابت في المضارع حمزة ما في مكتوب شيء اليوم آه جزاك الله خيراً ولا حرف ولا شيء ما. أزور في المضارع مرفوع على مترافه الضم الظاهر على آخره والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل, محل نصف مفعولاً به صحيح فكرة مفعولا فيه منصوب على الضرفية فإن الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره أنت فلتجلس أنت وجوبا تقديره أنت ركز ركز ركز يا حمزة. أفيكم أحد يعرف الفاعل الذي يعرف يرفع يده؟ الله يا الله. يكاد يكون جمع. الفاعل ضمير مستتر وجبة تقديره هو. الله حمزة حمزة أنت تجرم الآن تقرئت على أنا ولا يهزك أحد ثابت السبوع الجبال الرواسي إن شاء الله طيب بكرة مفعول فيه منصوب على الضربية بكرة مضاف ثبت بالليبي هذه ثبت ثبت مضاف لبكرة مضاف السبت مضاف فكره مجرور علامه جريه مضاف لبكرة مجرور هذا اعراب هذا ثبت مضاف ثبت مضاف ثبت مضاف لبكره مضاف مجرور والمضاف مجرور اجلس يا حمزة خلط هذا بكرة السبت خلط خلط هذا بكرة مضاف بكرة مضاف والسبت بدل أو عطبيان اللهم غوثاه <تصفيق> اجلس <تصفيق> وكذلك يبدل وعطف الضيان قم يا سلمان بكرة ما إعرابها نفعل به فيه منصوب علامة نصبه منصوب على الظرفية صحيح بكرة مضاف السبت مضاف إليه ماله مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة هكذا اجلس كيف المقدرة الظاهر على آخره فضّر السريع لا ما عربتها كذا حمزة عربها كذا ها ما ظلمناك يا حمزة أنت زعلت المضاف إليه مضاض فجعلت السبت مضاف إلى بكرة هذا الذي فعلته وفعلت فعلت فعلتك التي فعلت طيب أو أزورك بكرة الخامس سحراً وهو آخر الليل قبيل الثجر. تقول ذكرت درسي سحراً. قم يا إني هذا سهل يا إني لنعدك للأسهل الكبيرة. ذكرت. ذكرت مبنى ذكر في الماضي نبدأ على السكون الاتصال بضمير رفع متحرك. وَتَاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل درسي درس مفعول به منصوب على ما تنصبه فتح مقدر على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة درس مضاف طيب وليا ضمير متصل لم يعرض سكون في محل جرب الإضافة ساحراً ساحرا مفعول فيه منصوب على الضرفية وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على خير أجبت وأصبت أحسن السادس غدا وهو اسم لليوم الذي بعده يومك الذي أنت فيه تقول إذا جئتني غدا أكرمتك من يعرض ما في أحد يعرض إلا نفرا يسيرا غدا ستلبس هذه اللبسة إن شاء الله لا تلبسها إن شاء الله ما في مانع جزاك الله خيرا ها؟ تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، جزاك الله خير وسيأتي لإعراب غير لإعرابين من الله عندما السؤال قم يعضل النحو قم أتظن أنك بمعزل عن هذا قم فإن لبعض أو لبعضهم كبوة إذا حرف شرط رأي عبد المjid بعد أنت عبد المjid إيش نعم وإيش طيب إذا إيش هي هذه شو طيّة يا سي منا طيب سلام هل جزمت او لا جاء في الشرط مذموم وعلى مجدي ثواني مقدر صحيح هي ده مقدر صحيح أنت الآن ما اتفقنا معك حول إذا أنت تقول إذا حرف شرط جاد فأين فعل الشرط وأين جوابه عين الجزم. فيكم أحد يستطيع أن يقربه. انظر واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، مهند خمسة. هناك ستة. إيش هو نعم؟ استقررت على جواب أو لا؟ إذا الشرطية غير جازمة طيب لا ما تعيد أنضي الآن إعادتك تحتاج إلى رحلة غدا مفعولا فيه منصوب على الظرفية صح أكرمتك انت عضل ما تستاهل بالله هكذا ها مبني <تصفيق> على <تصفيق> مبني على والكاف اجلس ما في دقيقة اجلس صبري. بعد اللتية والتي أعطوه نصيحة لاهل السنة نعم فعل مضارع عربة عربة مضارع يحصل الخلق. أيوة لا ضرف لما استقبل بلا أيوة وإذا ضرف لما مضى هذا فرق بينهما أيوة لكنها ليست جازية والثامن صباح والسابعة متأمّة وياسم ثلث الليل الأول قلنا من بدر الآخر لا سبق لسانا الأول تقول سأزورك عاتامة سهلة هذه سهلة أين الذي كان إماما قم عبد الرحمن هكذا نعم يا عبد الرحمن سأزورك سين حرف إش يفيد التنفيذ طيب حرف استقبال هكذا أزورك لا حول ولا قوة طيب أين وصلنا فضل خي. طيب أزورك أزور في المضار منصوب لتجرود من الناصب والجاز مرفوع. طيب نعم صحيح. طيب صحيح أحسنت جزاك الله خير قال والثامن صباحا وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال يعني زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء ناحية الغرب تقول سافر أخي صباحا سهل هذه من يعرف قم فضل سافر في الماضي نعم أخي فاعل مرفوع نعم طيب فاعل مرفوع على ما قبل الم... على ما قبل يا المتكلم أخ مضاف من عمود غير يشتغل محل بحركة مناسبة أخ مضعف واليا ضمير متصل ممنع السكون في محل جرب الإضافة هكذا صباحا مفعولا فيه منصوب على الظرفية طيب صحي نصفه الفتح الثالثة جزاك الله خيرا وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل تقول وصل القطار بنا مساء عندما قم يا أسامة قم أي مختار اليوم ظرف زمان أو مكان نعم القطار فاعل مرفوع على الظرف الضم الظاهر على اخره بنا الباء حرف جر والناظم ضمير متصل السكون في محل جر بحرف الجر مساء ظرف زمان بفاول فيه منصوب على على الظرفي جزاك الله خير احسنت والعاشر أبدا والحادي عشر أمدا وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية في تقول لا أصحب الأشرار أبدا ولا أقترف الشر أمدا فضل عندما لا أصحب الأشرار قم نعم اجلس كيف لا ناهية عندما قم حاول مرة أخرى قم ما نحب نجلسك مباشرة قم اجلس اه إيش نافية صح اصحب في المضار عمره ألا مترفع الضم الظاهرة على آخره الأشرار الأشرار, الأشرار مفعولا به منصوب على الضصف الفتح الظاهرة على آخره أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر لا محذور الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أبدا فقول فيه منصوب على الظرفية أحسن ولا أقترف الشر عمدا مثلها والثاني عشر حينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء تقول صاحبت عليا حينا من الدهر أين هو؟ نريد أخاً لم يعرب حيناً من الدهر أين هو؟ من هو من هو خالق؟ قوم يا خالق قم عندو الحلال نظرت فيها لم تنض لم تنظر أظنك متحسر على أنك لم تنظر. لم يجف عند حسن طيب. صاحب في الماضي مبني على السكون باتصاله بضمير رفع متحرك واتا <تصفيق> واتا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل علي مفعولا به منصوب على مصفة الظاهرة على آخره حين <تصفيق> حين مفعولا, مفعولا فيه منصوب على على الظرفية من الدهري من حرف جر الدهري اسم مجرور وعلى مجره الكسر وجار مجرور تعلقان بصفة لأنها شبه جملة بعد النكرة وقلنا الجمل وشبه الجمل ذكرناه بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفة ويلحق بذلك أحسنت ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحا أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة فإن هذه وما ما يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه انتبه لقوله يجوز معنى ذلك ممكن أن تكون غير مفعول فيه ممكن تكون مبتدا هكذا ممكن تكون فاعل ممكن تكون اسم مجرور وهكذا فإذا نصبها على الظرفية من باب الجواز إذا قدر فيه ظرف المكان هذا الدرس القادم أو نمشي كم هو طويل طويل هو نمشي نمشي ظرف المكان قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب ذاك الأول اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام خلف قدام وراء فوق تحت عند إزاء حذاء تلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم وعرفت أن كل واحد منهما يجوز يجوز نصبه على أنه مفعول فيه واعلم هنا أن ظرف المكان عبارة عن الاسم إذن هو اسم الدال على المكان بخلاف ظرف الزمان فانه يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى فيه إذن متى نجعله ظرفا إذا كان بمعنى فيه الدال على الظرفية وهو أيضا ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة له صورة وحدود محصورة مثل الدار المسجد الحديقة البستان طيب يعني ممكن أن تكون هذه ظرف مكان وأما المباني يعني الأماكن المراد أن مكان قد يكون ظرفاً إذا قدر فيه وقد يكون مكانا قد يكون مكانا إما أن يكون ظرف وإما أن يكون مكانا وأما المبهن فهو ما ليس لا أصور ولا حدود محصورة يعني الأول ليس ظرفاً إنما هو مكان الابدار الآن ظرف الجواب لا هو مكان محصور المسجد ظرف الجواب لا مكان محصور له حدود الحديقة ظرف لا مكان محصور له حدود البستان هو ظرف لا مكان محدود له محصور له حدود وهكذا أي بقعة محدودة محصورة صورتها ومحصورة محدودة هذا مكان لكنه ليس ظرف مكان ليس ظرف مكان إذن أيهم ينصب على أنه ظرف المختص أو المبهم الجواب المبهم قال ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول في من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد نحو اعتكفت في المسجد رأيت المسجد الآن ينصب على أنه ظرف الجواب لا بل يجب جره زرت عليا في داره ماذا تعرف اعتكفت في المسجد اعتكف في الماضي والتفائل في حرف جر المسجد اسم مجروم والجره مجروم متعلق بالفعل زرت عليا في داري زرت فعل وفاعل عليا مفعولا به في داره جار مجروم متعلق بالفعل أرأيتم ليس لها علاقة بالظرف ليس لها علاقة بالظرف إذن ما الذي يعرض على أنه ظرف مكان المبهم أو المختص المبهم المبهم قد ذكر أمام خلف قدام وراء إزاءة القاءة هذاءة عند وهكذا وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان ثلاثة عشر لفظا الأول أمام نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا طيب جلست فعل فعل وفاعل أمام مفعول مفعول فيه منصوب على الضرفية المكان. نية المكانية أما أمام مضاف والأستاذ مضاف مؤدبا حال يعني حال كون مؤدبا والحال يكون منصوبا كما سيأتي أن الحال يكون منصوبا والثاني خلف نحو سار المشاة خلف الركبان لو أعربناها سار فعل ماضي المشاة فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على قليل خلفه مفعول فيه منصوب على الظرفية المكانية خلفه مضاف والركماني مضافره والثالث قدام نحو مشى الشرطي قدام الأمير مشى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر الشرطي فاعل مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على قري قدام مفعول فيه منصوب على الظرفية المكانية قدام مضاف ولا ميل مضاف له الرابع وراء نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض وقف المصلون وقف في الماضي المصلون فعل مرفوع على مفعول الوال لأنه جمعوا ذلك السالم وأننا نعود على التنويل في الاسم المفرد بعضهم بدل من المصلون نعم بعضهم مضاف لا مضاف إليه والميم علامة للجمع وراء ضرفه مكان منصوب على ضرفيها المكانية وراء مضاف بعضٍ مضاف إليه الخامس فوق نحو جلست فوق الكرسي جلست فوق الكرسي من يعربها من الصغار وأنه قم تستطيع استطيع تورن ما أصحاب التو النحو يوجد غيره وعباد من الكبار أنت، أنت من الكبار، وأنت محمد، قم، جلس فوق الكرسي. جلست فاعد <تصفيق> ها اشقال كيف فوق في المضارع ما شاء الله الكرسي اسم انت في اي سنة في الدراسة وقفت على الدراسة طيب جزاك الله خيرا جلس يا بني فعل هذه الله يحفظك جزاك الله خيرا عندما قم يا أبا عبادة قم جلسوا فوق الكرسي سهل هذه لألاسا في الماضي مبني على السكون الابتصالي بضمير رفع متحرك والتعاوى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ضرف فوق ظرف مفعول فيه منصوب على الظرفية المكانية فوق مضاف الكرسي مجرور على مجره كسر الظاهرة على آخره طيب أحسنت قال والسادس تحت نحو وقف القط تحت المائدة وقف في الماضي القط فاعل مرفوع تحت مفعولا فيه منصوب على الضرفية المكانية تحت مضاف المائدة مضاف إليه والسابع عند نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ أين هو الذي سيعرب هذا؟ قم ها مفتاح اينو مفتاح قم يا مفتاح هذا هو مفتاح خيرا ان شاء الله من اين انت اوبري اعطوه كتاب اا ايش كذا ما عندك جواب اقرب لي محمدين عند الاستاذ انت انظر في الكتاب يا ابو ايش تنظر لي أنا؟ محمد اسم ما عندك جواب اجلس اعام اين هو الذي سيُعرِب قم انت جاء الامام طيب دفت القادم جاء الامام يا أخان صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه